قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا إلا إيمان وتسليم، وَلَمْ. وقالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما bir قضى نحبه تم من قضى من مَا بُوسَ مَادِ قِينا فِي الصَّيْدِ قِدم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفر الله المؤمنين القتال وَكَانَ مَاللَهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنَّ زان للlä viين وتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أروا Bağzum mu قل لأزواجك إن y <laughs> وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا multim Altyazı يقُ م ال في ق بهه م رب وَ كان في bo إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهير Kor ne fi buوتiku melä Varu je va ج البيت ويطهركم تطهيرا أرنا ما يُتلى في بيوتكن من آيات الله و الحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا in mm -hmm. والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصوات والحافظين فروض O وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا تمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديك وتخشى ما سوى الله أحق أن تخشى Ta-na-na! لن <تصفيق> كان أمر الله بَكَانَ رَمَا مَن قَدُرَا الَّذِينَ كفى بالله حسيبا ما كان